فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ عَن عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَامٌ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها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 وَبْمُمْ يَدَكَ إلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوٌّ تَخْرُجْ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوٌّ إِنْ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى إِذْ هَبَ إلَى فِرْعَوْنَ